وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة فيوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على الرجال عَرَّ شَرَفَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ